بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة تفلى نارا حامية تصغى قوم موضوعه ونمارق مصفوفه وزراب ينبثوته افلا ينظرون الى الجبل كيف خلقا والى السماء كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيق إلا